الله أكبر الله أكبر الله, هكبر الله هكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله, هكبر الله هكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا